مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم يا لحجي يا عز وتمثالنا وجا سب أوزد الشريعة دي عيوني لا تتركينا زودينا بينا اهل أهل يوم المعارك طحوني هاشم فواز الصبيح وكر وشيخ أبو مك عليهم غبوني ما أحضر في الحرب شاجع ومغور يوم الكماين واكتحام الخصوني يا لحجي يا عزوة مثان وجسر خزد الشريعة ذي بكاتهم عيوني لا تتركينا زودينا بالاخير أهل الوغا يوم المعارك طحوني أما بفي الهيج على الخصم إعصار يا لحجي ما خابت بأزدك ظنوني يا ثعلبي يا العز يا خير هلبا يا شيخ حمدي وداعا يا حنوني يا لحجي يا عز مثان وجسر أزد الشريعة هذه بكاتهم عيوني لا تتركينا زودينا بالاخير أهل الوضع يوم المعارك طحوني يا أبو البراء يا سيفي يا خير الأنصى أمي تزايد واحتواتني حزوني يا حوطه العزة ويا وهطن أحرر أنتم سندنا في الحروب الزبوني يا لحجي يا عز مثان وجسر أزد الشريعة ذي بكاتهم عيوني لا تتركينا زودينا بلا اهل أهل الوضع يوم المعارك طحوني الرجال قال في الحشانه ليش الحبايب غادروا وتركوني يا الله تسكنهم قصور وانهار في جنتك ما بين حور العيوني من زمرة الطاق تبان خذ لا لابد ما كاس سلمانوني يا كل موت كبر ترى الوقت حتى ولو طالت عليك السنوني